ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلمت بأحوالك كلها ليه وتلبه ربنا تلاقيه موجود ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود لها ليه وطلب ربنا تلاقيه موجود تلقى في المحنة لرب الكون دايما نقوله كير يا ليصون كير يا ليصون يا رب رحم يا رب رحم من غيرك بس علينا رحوم ما تزيد أهوال الحرب اطلب ربك وصرخ من القلب قلده له وقل له ارحمنا يا رب ارحمنا يا اللي خلقت الكون كثير يا نايصان ما تشغلش بالك خايف له وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليهو اطلب ربنا تلاقيه موجود تلقى في المحنة لرب الكون دايما نقول له كير يا ليصون يا رب ارحم يا رب ارحم من غيرك بس علينا رحوم لو شفت الأخ بيت اخوه بني بيأس على موابه ولقيت الناس نسينا الله مشغوله بمال زي الجماعة عندها ربك حملك هيهون كير يا نايزون ما بالك خايف اللي هو من ايه ربنا موجود سلم أحوالك كلها له وطلب ربنا دل موجود ما تشغل شيبالك خايف اللي هو يتخاف من إيه ربنا موجود سلم أحوالك كلها له وطلب ربنا دل موجود إلقي في المحنة لرب الكون دائما يا رب رحم يا رب ارحم من غيرك بس علينا رحوم